بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام را الاسلام را تلك آيات الكتاب الحكيم إِذْ كَأَيَاتٍ لِتَذَبِّحُونَ أَنْ كَانَ الْمَنَفِعَةُ عَذَابًا أَنْ أُوحِي مَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنزِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَكَانَ لِنَاسٍ عَذَابٌ أَمْ أَوْحَنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَلْمٍ لَّا تَعْبَسْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لهم قدم قدرنا إن ربهم وَالَّتِي لَدِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ قِدَرَتِنَا إِنَّ رَبِّهِمْ قَالَنَ كَافِئُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمٌ وَعلى الكافر را ان انها ذا لا ساحر امين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش نَبِّتَكُمْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي كَمْ أَيَّامٍ انْطَلَقَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ دبر الأمر ما من سبيل إلا من بعد إدري ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من سبيل إلا من بعد إدري ذلك من الله ربه فَاكُنْ تَعْبُدُوا وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ إِلَيْهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعَهُ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا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 إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ لِيَدْهِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ بِالْغِسْقِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ كانوا يكفون والذين كفروا لهم سراب حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفون هو الذي جعل الشمس ضياء أَمَ أَمِنُوا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَد قرأوا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يستقون إن في اختلاف الليل والنار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يستقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وربونا حيات الدنيا وطمأنوا بها إن الذين لا يرجون لقاءا كذبوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وثمأنوا عن آياتنا غافلون وقم أنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم الناع بما كانوا يكسبون يهديهم ربهم بإيمانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحته الأنهار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر والسر جَاءَ لَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ سُوءَ عَمَلِهِمْ جَاءَ لَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَتَاوَ الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَمَا فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فَنَبَذُوا الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا من إنسا نضُر دعانا لجابه أو قائدا أو قائما وإذا مثل إنسا او قائما فلما كشفنا عنه بروة دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه فَلَمَّا كَتَفْنَا عَنْهُ ذَرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ بَذٍ مَّسَّ فَلَمَّا كَتَفْنَا عَنْهُ ذَرَهُ وَهُوَ مَرْقًى أَلَمْ يَدْعُنَا كذلك جزية للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك جزية للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ولقد أهلتنا القرون من قركم لما ظلموا وجاءتهم هم رسله بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وَأَأَتَّخُذُهُ بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، كَذَلِكَ نَذِرِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمُونَ. فَالقَوْمُ الْمُدْرُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَأْمُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ من يُرَاوُونَ وَأَكَذَّبُوا فَتَعَمَّلُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ قَوَّتًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَةٌ الذين لا يرжون لقاء أن يسبق القرآن غير هذا أو بدل، قال, قال الذين لا يرجون لقاء. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن ما يوحى إليه إن أتبع إلا ما يوحى إليه إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم رب عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما سلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء قبلت فيكم عمرا من قبل، فقبلت فيكم عمرا من قبل، أ فلا تعقلون، أ فلا تعقلون، فمن أظلم من ترا على الله كذبا أو كذبا بآياته فمن أظلم من من ترى على الله كذبا أو كذبا بآياته إنما هو لا يبلح المجرمون يُلَا يُفْعَلُ بِهِمْ بُدُلُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُدُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُدُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ما لا يضُرهم ولا يَفَعُهم ولا ي... أن تُنَبِّئُونَ الله بما لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ أَلَّا تُنَبِّئُونَ الله بما لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تُبَاحَمُهُ وَتَعَالَ عَنْ مَا يكون سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِذَةً تَخْتَلَكُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضْيَ بي بَيْنَهُمْ فِي فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولولا كلمة تلقت من ربك لقم يبينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وَمَا يَرَوْنَ لَوْلَا أنزل عليه آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ تَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَهُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ لا تولي لله فان تروا من عنكم وإذا الملدين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد عقاب والله ستهم. وإذا أدق لناك رحمة من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا من بعد ضراء مستتهم إذا لهم مكتهم في آياتنا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن لؤتنا يكتبون ما تمكرون إن لؤتنا تظنون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم فَأَسْرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ أَهَارِحُ النَّاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَأَسْرِحُوا بِهَا أَرَأَيْتَ وَجَاءَهُمُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَّ أَنَّهُمْ أُحِيفَ بِهِمْ دَعَوْنَهُمْ وَجَاءَهُمُ دعوا الله مخلفينا لهدينا لإن زلتنا من هذه لنكونا من شائرين. دعو الله مخلفينا لهدينا سَلَمَ الْجَنَّةَ مِنَ الْبَغُولِ أَنْتِ أَبْرَرِ الْحَقَّ يَا أَيُّهَا الْمَسُوءُ إِنَّمَا بَغْلُكُمْ عَلَى أَفْوَصِكُمْ مَثَلًا حياة الدنيا يا أيها الله إنها بغضكم على أنهدكم مدى عن حياة الدنيا ثم إلينا موزعكم فننذئكم قلت تعملون ثم نزلنا نرجوكم فورد بكم فورد بما كنتم تعملون تَأْمَنُ مِنْهُمْ وَيُرْهِبُهُمْ وَيَأْتُونَ بِالْقُرْآنِ رَكُودٌ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ذَٰلِكَ الْحُسْنَى وَزِيَادَهُ مِنَ الَّذِينَ لَا ولا سُرُرَ الْجَنَّةِ وَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا نَكَائِبَ وَلَا يُحْزَنُونَ وَمَا الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ولن ترد لهم آتي جزاء أسرى آتينا وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاص ما لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ابون النار هم فيها خالدون هو اذا حراب نارهم فيها ساددون ووعمناحتهم جميعا ثم يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَسُرَكَاءُكُمْ وَلَهُ الْمُلْكُ مِنَ السَّمَاءِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ فَزَيَّلَ مَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَزَيَّلَ مَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم فَأَنْتَ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَنُرِيدُ لِقَوْمٍ كَانُوا مِن قَبْلُ نُسْرَةً يَوْمَئِذٍ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ وعبوا وَظَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَغُونَ وَبَنَى عَنْهُم مَنَارًا تَرَى ۚ كُن مَن يُنْزِلُ قُطْعًا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَم سَمْعًا وَأَبْصَارًا كُلًا وَرْزُقُكُمْ مِنْهُ سَلَامًا يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ وَيَتَّقِ الأدفار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أمن يخرج السنة والأدفار ومن يخرج مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَهُوَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ ذِكْرُ الْأُمَّةِ فَسَيَعْقُومُونَ اللَّه سَتَرَاهُ وَيُرَاوُونَ دَقُونَ أَفَلَا تَسقُونَ وَرَبُّ الْأَفَلَا تَسقُونَ سَتَعْلَمُونَ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَق فَجَلِكُمْ الْمَلَأُ وَجْلُكُمُ الْحَقُّ فَمَا زَادَ عَدَلَ الحَقِّ إلَّا الْبَلَادَ فَلَمَّا زَادَ عَدَلَ الحَقِّ إلَّا الْبَلَادَ فَأَنَا سُرْفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أن اللَّهُ الَّذِي سُبْحَانَهُ وَتَقَبَّلَ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْسِنَ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ خَلَقَ من مَا يَعِدُهُ وَمَا لَهُ نَادِرٌ خَلْقُ الْقَدَرِ وَمَنْ يَنْجُهُ فَإِنَّهُ سَيُكُونُ سَأَنْذِرُ لَا تَكُونُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ إِنَّ هَذَا يَهْدِي لِلْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ وَإِنْ تُرِيدُوا فَتَأْمُرُوا أَمْرًا فَلْيَكُنْ مِنْ فمن يهدي إلى الحق أحق أن يجتبع أمن لا يهدي إلا أن يؤدى أمن يهدي إلى الحق أحق كيف تحكمون صرايق كيف تحكمون وما يستهر أكثرهم إلا ظنّا وما يستهر أكثرهم إلا ظنّا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 يُنْزِلُ الذِّكْرَ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا لِكِتَابٍ هُدًى لِلرَّحِيمِ وَرَسُولٌ نُزِّلَ إِلَيْهِ وَجَعَلْنَا فِيهِ مَوْعِظَةً لِلْعَالَمِينَ وَرَأْسٌ وَاسْتُبْدِلَ قَوْلُهُ نَزَلَ مِنَّا وَجَعَلْنَا وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ من بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ودعوا من استطعتم كذبوا بما لن يحيطوا بعلمه ولما يأسهم تأوينه بل كذبوا بما لن يحيطوا بعلمه ولما يأسهم تأوينه وَغَنَّاكَ فَذَبَّذَ الَّذِينَ هُمْ قَدْ لَهُمْ كَفَاةٌ فَلَمْ يَرْضَوْا قَدْ لَهُمْ سَنُظُرُ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الظَّالِمِينَ سَنُورِجَنَّكَ عَذَابًا وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُونَ وَالْمُنْكَرُونَ وَالْمُنْكَرُونَ أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وَإِن يُجَلَّبُوا فَكُلُّ عَمَلٍ عَلَيْهِمْ وَلَكُمْ مَا لَكُمْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَارِئُونَ مِمَّا أَغْمَدَ وَكُنْ عَن عَمَلِكُمْ أ يُولُ مِنَ مَا أَغْمَنُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَحْمِلُونَ وا جميعنا نستنير يا إلهي أستأنس في يوم ما له لا يعنين أرى مرتسرا من هم من ينظر إيديك ومرهم من يضعون مرهم أفأنت فج العنيا ولو كانوا سيئا ولكن من ناس أنفسهم لهم من لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتارفون بينه ويوم سِيرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِي وَمَا كَانُوا مُجْرِمِينَ قَدْ تَقَطَّعُوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَفُورُ بعض الذين آدَمَ أَن يُؤْمِنُوا أَوْ نَتَوَفَّاهُمْ وَيَنُنَّكَ وَأَغْنَى اللَّهُ الْيَمِينَ نَسَأَلُ عَبْدَ رَبِّنَا رِزْقًا أَوْ نَتَوَفَّاهُمْ وَيَنُنَّكَ فَإِذَا سَوَّيْتَ إبراهيم على ما يصنعون أرى فتر سرن ذهب الى الها نرجو ان ترن الله لا ترجو بالعلى ما يصنعون ولكل امه نسك قُلْ أَعْلَمُ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ فَهَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُنَّ صَادِقِينَ وَقُلْنَا كن مَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُنَّ صَادِقِينَ إِنَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِهِ دَرْرًا إلا ما ساء الله قل الله أملك الواقق ضررا ونفعل جرى ما ساء الله لكل أمة أذى لكل أمة عزل. إذا جاء أدلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا إن آئتم إن آتكم عذابه بيانا أو نهارا ماذا يشجّل منه المجرمين؟ Count غُنَّ أم عَلَى اللَّهِ كَذَّبُوا وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ ابْتَرُوا عَلَى اللَّهِ يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لا تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تكون تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا تعملون من عمل عَرْبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا يَعْلَبُ عَلَى رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ. سماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب في الدنيا وفي الآخرة لا قَوْلُ الذَّالِ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شُرَكَاءَ وَمَا يتبع الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَّا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ نَوَائِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِذْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ نَوَائِنْهُمْ إِنَّ يَخْرُصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات بقوم يسمعون اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو, هو الغني سبحانه هو, هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أتقون على الله ما لا تعلمون. قولون على الله ما لا يعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفعلن قل إن الذين يفترون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كان إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وقل عليهم نبأ نوح إذ قال إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إذ قال لقومه وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت قلت فأجمعوا أمركم وشرككم فأجمعوا أمركم وشرككم ثم لا يكون أمركم عليكم غم فأجمعوا Yes. Yeah.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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلنا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من استكبوا وكانوا قوما مجرمين إلى في الرّاون وملائة بآياتنا فاستكبوا. Prélem ويحق الله, المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم فلا آمن لموسى فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنت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 كأن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوتا، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر تبوا وآل قومك ما بنصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلاة وأقيم الصلاة أنتبو وآل قومك ما بنصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلاة صلاة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنت آتيت في العون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا رب ربنا ليضل عن سبيلك، وقال موسى ربنا. ربنا قم إسعل أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرون العذاب الأليم. ربنا قم إسعل أموالهم وشد على قلوبهم فلا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لَبِلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَزْنَ بِبَنِي إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيَوُ وَعَذَوَ وَجَاءَ بِبَنِي إسْرَائِيلَ بَلَاءَ تِلَاهُمْ فِي الْعُرُونِ وَجُنُودٌ بَغْيَاءُ وَعَدْوَى حَقَّ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين اي تقبل وكن من المفسدين االآن رقلا فايتقبل وكن من المفسدين بل يوما نذيك ببدانك لتكون لمن خلفك ايا فَالْيَوْمَ أَجِيكَ بِذَلِكَ لِتَقُولَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةٌ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الناس أيَاتِنَا لغافِلٌ وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَأَ صِدْقٍ وَرَزْقٌ أَنَّهُمْ مِنَ ولقد بؤوا بني إسرائيل مبؤاء صدقهم ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى. جاءهم العيد ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العيد إن ربك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 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّنْزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلْ وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّنْزَلْنَا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 وَلَا تَكُرُنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاتِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها قَوْمٌ نُسَلَمَ مَا أَمَنُوكَ شَفْنا عَنْهُمْ عذاباً الخزي في الحياة الدنيا وَمَنْتَعَنَهُمْ إلَى حينٍ إِلَّا قَوْمَ يُنُسَلَمُ في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنٌ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنٌ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الربس على الذين لا يعقلون ويجعل وجزاء الذين لا يعقلون كل ذر ماذا في السماوات والأرض كل ذر ماذا في السماوات والأرض وما تُؤْمِنُ آيَاتِ وَالنُّذُرَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وَمَا يَطْرُدُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ نُذُرَ أَمْ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ كَهَل لا أيام الذين خلو من قبله، وَلَيَأْتَهُنَّ إِلَّا لِفَرَأْيَانِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِدْ قِفَ أَنْتَ غَرُوْنَ إِنَّ مَعْقُوْمًا will be go ذلك حقا علينا نذل المؤمنين كذا ذلك حقا علينا نذل المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فلا أعبد الذين تعبدون من دور الله ولكن أعبد الله الذي يتعفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونا من المشركين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونا من المشركين. لا تضر من دون الله ما لا ينسك ولا يضرك ولا بخير فلا رد لفضله وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من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 بَمَنِ اتَّقَىٰ فَإِنَّ مَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا فَمَنِ اتَّقَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي ما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم لوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله جاء ما يوحى إليك رب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين والله خير الحاكمين